فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحِيَنَا إلیه لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَعَلْنَا ذَهَبُوا مَعِشَاءَ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذئب. وَمَا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسوه بضاعة والله عليم 114. وشروه بثمن بخس ذراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى 111. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث 112. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا وَلَمَّا ما بلغ أشدّه أتيناه حكم وعلم، وكذلك نجزي المحسنين.